الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى يتذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي اصلنا النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي في الأولى صح في إبراهيم وموسى مع تحيات صدى الفجر الموقع الأول لقراء البحرين